119. إلي كتاب كريم 110. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 111. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 112. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت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 عِزَّة أَهْلِهَا أذِلَّة وكذالك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال 119. وما تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم أُرْجِع إِلَيْهِمْ فَلَنَسْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ أَيَأْنُجُهَ الْمَلَأُ أَي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 117. ومن كفر فإن ربي غني كريم 118. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون 119. فلما جاءت قيل 119. قالت كأنه هو 110. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 111. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 112. الصر فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرُودٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين